هذا حزب عظيم للطريق الأشاقية قد جمعها إسمائيل بن محمد الخلوتية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نزعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم وغير عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامي. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدل المتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُؤْقِنُونَ أُولَٰئِكَ عَلَى هُدًا مِّنْ رَبِّهِمْ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهُ وَاحِدٍ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمِ بسم الله لا إله إلا هو الحي القيوم شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة أول العلم قائما بالقصد لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام وأنا أشهد بما شهد الله به إقرارا بربوبيته وتصديقا بوحدانيته وأستوذع الله تعالى هذه الشحادة وديعة يؤديها إلى يوم القيامة إن ربي على كل شيء عفيظ فالله خير حافظ وهو أرحم الراحمين له مقاليد السماوات والأرض يبسد الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم حصبي الله دي ديني ودنياي وآخرتي وأمانتي والجميع ما به أهمني وأكومني في حياتي وعند وفاته وبعد مماتي ما بوجهه الكريم حصبي الله لنفسي وأهلي ومالي وأبلادي والجميع أصدقائي وعدائي إن كل حركة وسكن ونفع بالورين في الدارين بسلطانه القديم حسبي الله في دار الدنيا ودار النعيم وفوضت أمري لله إن الله بصير للعباد وهو الهادي إلى سبيل الرشاد ليس لجالال عزته زوال ولخزائر رحمته نفاد ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن والله العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا أملك لنفسي نفع ولا مر إلا ما شاء الله الحفيظ الكريم أعوذ بالله الواجد الماجد من كل عدو حاسد ومن كل شيطان مارد إن الله هو السميع العليم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 فهو العلي العظيم لا إكرآ في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاوتي ويؤمن من الله فقد استمسك من العروة لن فصام لها والله سميع عليم آمنت بالله العظيم وكفرت بالطاوتي وتوكلت على العي القيوم القادر العليم والحمد لله عمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وكما ينبغي لوجهه الكريم والحمد لله عمدا يوافي نعمه ويف كان في مزيده كرمه العظيم والحمد لله بجميع محامده كلها ما علمت منها وما لم أعلم والشكر لله على جميع نعمته كلها ما علمت منها وما لم أعلم وما توفيقي واعتصامي الله بالله الأعلى الأعز أجل الأكرم الحمد لله الذي من علي وهداني إلى دين الإسلام وفضلني بمنه في عالم الأرواح والأجسام وجعلني من أمة محمد سيد الأنام وصدر الإسلام وبدر الهمام ودر النظام صلى الله تعالى عليه وسلم تسليما كثيرا طائما ضيبا نافعاً مباركاً له كما هو أهله ومستعقه في الدارين بالتعظيم والإكرام وعلى جميع الملائكة والأنبياء والمرسلين بالفضل والأنعام وعلى جميع إهالهم وأصحابهم وأتباعهم وعيد الحق والإسلام إني أشهدهم كافة أجمعين بأن يشهد أن لا إله إلا الله واعته لا شريك له إلها واحدا صمدا فردا مترا لم يتخذ صعبة ولا ولدا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وأشهد أن محمد عبده المصطفى ورسول المجتبى وأمينه المقتدى شمس الطهى بدر نور الوراق رسول الثقلين من الأزل إلى اللبدي وشفيع من من مشفيع وأشهد أن محمدا عبده المصطفى ورسول المجتبى وأمينه المقتدى شمس الضحى بدر الدجان نور الوراق رسول الثقلين من الأزل من الأزل إلى الأبد والشفيع من في الدارين عند المداد وأشهد أن جميع ما أنزل الله تعالى في القرآن العظيم كله حق وبالحق نزل كلامه ووحيه وأشهدهم بأنني آمنت به أولا وآخرا وبجميع ما فيه ظاهرا وباطنا وبكل ما جاء به رسوله وأمينه وأشهد أن الجنة حق النار حق نبينا حق وكل ما في كتبهم حق والساعة حق وكل ما فيها كما أخبر عنه بشيره ونذيره وأشهد أن البعث من القبور حق والحساب يوم النشور حق وكل ما فيه عند القبور حق والشفاعة حق والرؤية حق والقول حق في جميع ما قال به نبيه وحبيبه وأشهد بأنني رضيت بربه استيادا به وبدينه اعتمادا وجميع أقواله اعتقادا كما رضي أصحابه وأحبابه وبجميع من آمن به إخوانا وبالقرآن إماما وبين الخلائق حكماً كل ما أخبر فيه آياته وبيناته وإني أستودع ديني وإيماني وشهادتي وعبادتي من لا يضيع وادعه ولا ينفد ما عنده وعم جميع الخلائق إنعامه وإحسانه وإني عددت لكل هول لا إله إلا الله ولكل نعمة الحمد لله ولكل رخاء الشكر لله ولكل محجوبة سبحان الله ولكل ذنب نستغفر الله ولكل مصيبة إلا لله ولكل ضيق حسب الله ولكل غضايا وقدر توكلت على الله ولكل ضاعة وماصية لا عبل ولا قوبة إلا بالله ولكل هم من غَمِنْ لَا شَاءَ اللَّهِ لَا يَغْلِبَ اللَّهُ شَيْءٌ وَهُوَ غَالِبٌ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَمُعِينٌ وَلَا يَكْفِي مِنْهُ شَيْءٌ وَهُوَ كَافٍ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ اللَّهَ وَالرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مَلِكُ الْحَقِّ محمد رسول الله صادق الوعد أمين لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو لا يموت بيديه الخير وهو على كل شيء قدير ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير وهو حسبي ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ليس كمثله شيء وهو السميع البصير كل شيء مفتقر إليه وهو غني عن كل شيء وكبير ولأسرار عباده خبير ولكل أمر عليه يسير يفعل الله ما يشاء بقدرته العظيم ويحكم ما يريد بعزته القديم وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم فلله الحمد رب السماوات ورب العرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم لا إله إلا الله العلي العظيم لا إله إلا الله الحليم الكريم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله الملك الجبار لا إله إلا الله الواحد القحار لا إله إلا الله العزيز الغفار لا إله إلا الله قبل كل شيء لا إله إلا الله بعد كل شيء لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل شيء La ilahe الا الله دليل الحائرين ilahe اله الا الله الامان للقائفين لا اله الا الله غياث المستغيثين لا اله الا الله خير الناسين لا اله الا الله خير الحافظين لا اله الا الله خير الفاتحين لا اله الا الله الموجود في كل زمان لا الله في كل مكان La ilahe illallah al-madkouru fi kulli lisan. La ilahe illallah al-mashkouru fi kulli ahsan. La ilahe illallahhu kulliyu minhu fi shan. La ilahe illallah iman min Allah. La ilahe illallah aman min Allah. La ilahe illallah amanet an عند Allah. La ilahe illallahu Muhammedu Rasulullah yadet kelamet Allah, la ilahe illallah, wa ta'ahu, wa sadaqahu, wa nasara abdu, wa azzadhu, hazalasabe, wa atahu, wa la shayi ba'dah, la ilahe illallah, la ilahe illallah, wa akbar, la ilahe illallah, wa la sharika, lahu mulk wa lahu al-amduhu, ala kulli ya ila ilaallah, ola power ve la kuwatihi la bilallah. Subhanallah, ma ağzam Allah. Subhanallah, ma ahlam Allah. Subhanallah, ma kram Allah. Alhamdulillah, illezi ahlani himalutfilallah. Alhamdulillah, illezi enzelani cennet. Rhamet Allah. Alhamdulillah, illezi ejlesani fi mqaani mahbte Allah. Fakat وذلك الفضل من الله ومن يغفر ذنوب إلا الله والعلم عند الله لا يعلم الغيب إلا الله ولا يقضي الحاجة سوى الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله ما شاء الله كل نعمة فمن الله ما شاء الله الخير كله بيد الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله اعوذ بعزه لا ما شاء الله كل نعمة فمن الله ما شاء الله الخير كله بيد الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله اعوذ بعزه الله وبنور عرش الله ومن جميع ما لا يحبه ولا يرضى به الله أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه قابه وشر عباده ومن عمزات الشياطين وعن يحورون أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفافات في الأوقاد ومن شر حاسد إذا حسد أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسوس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس إلى الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله خير الأسماء بسم الله رب الأرض والسماة بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون والذي خلقكم من طين ثم قهو أجلا وأجل عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون اَمَمَن كَانَ يَتَنَفَّحُ فِينا وَجَعَلنا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَن مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا كَذَلِكَ كُذِّبَ الَّذِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِينَ رَأْفٌ Allah Teala ve Rabb Al-Arş Al-Azim. İni terkettim Allah Rabbim ve Rabbimiz.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 الذين معه شداد على الكفار محما بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه سماهم في وجوههم من اثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كذاوا خرج شداه فآزره فاستغنى فاستوى على سوقه يعجب الزراعان ويضى بهم الكفار وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ آَمَنُوا بِالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ رَسُولُهُ وَإِلَى الَّذِي أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ لا إلَّا إِلَّا اللَّهُ الْمَلِكُ الْعَقْلُ الْمُبِينُ وَلَا نَعْبُدُ إِلَّا يَهُوَ مُخلَصِينَ لَهُ الدِّينُ إِنِّي وَجَّهْتُ مَا جِهَةَ الَّذِي فَضَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفاً وَمَمَانًا مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحِيَّةِ مَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُم الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير ما يشركون فلله خير وأبقى وأعكم وأكرم وأجل وأعظم مما يشركون وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى ولآخرة وله الحكم وإليه ترجعون فسبحان الله حِينَ تمزون وعين تصبحون وَلَهُ الحمد في السماوات والأرض وماشيء عين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيل رابد مديها وكذلك تخرجون إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون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 والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبير سبحان الله عما يشركون والله الخالق البالي المصور له الأسماو العسنى سبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز والحكيم سبحان الله وبحمده أضعاف ما سبحه ويسبحه جميع خلقه وملكه العظيم وكما يحب ويرضى ربنا وكما ينبغي لجلال وجهه الكريم سبحان في العظمات والكبرياء رب العرش لطيف سبحان في القدرات والبقاء رب العرش لطيف سبحان ما يسبح له جميع الأشياء بحمده العلي العظيم سبحان من أصاب كل شيء بعلمه الأزلي سبحان برصا كل شيء من علمه الأزلي قديم المقيم سبحان من لا ينبغي التسبيع إلا لجلال وجهه الكريم سبحان من لا يعلم كيفه هو إلا هو العزيز العكيم سبحان من لا تهت اللقول لكونه أظمته القديم سبحان من خلق الإنسان في عصر التقويم سبحان من علم الأسماء ما لم يعلم من حقائق كتابه الكريم سبحان من علم الإنسان ما لم يعلم من حقائق كتابه الكريم سبحان من سبقت رحمته وضبوه الأليم فسبحان الله وبيعنه سبحان الله العظيم استغفر الله الحي القيوم يعد ما صا كتابه الكريم من جميع ما كره الله العظيم استغفر الله الحليم الكريم استغفر الله التواب الرحيم بعدد ما في علمه العزيز الحكيم من جميع ما يبعدني من صراط مستقيم ويقربني إلى عذاب في دار الدنيا ودار النعيم أستغفر الله ذي الطول والإنعام، الله بالجلال الجلال والإكرام، من جميع ذنوب والآثام، ومن جميع ينزل البلايا والآلام، أستغفر الله العظيم الذي يدعو إلى دار السلام، أستغفر الله العظيم الذي لا يموت ولا ينام من جميع ما يحزنني به، ويحجبني عنه في كل حال ومقام، ومن جميع ما لا يحبه ولا يرضى به في كل أمر مقيا أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو العي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله لي ولوالديا ولجميع من آمن به وبرسوله وبما أنزل إليه وأستودع الله نفسه وجميع عباده وإمائه في كل ما يتوجهون به إليه ve الله Allah tüm yamanamahu bhi aleyve alim min kulsuyn ve nacsin rahbte ve rabbte ilelame elja ve lamenja min Allahi la ilehe ve la iraante ve la iraante illa bihi ve la itkaala illa aleyhi vehu Allahu lattif وما من دابه في الارض الا على الله يرزقها ويعلم مستقرها ومستودعها تبارك الله ربنا حسبنا الله وكفى سمي الله لمن دعا ليس برا الله منتهى من يتصم بالله نجا ومن, يجعل له مخرجا ويرزق من يحتسب. ومن على الله فهو إن الله بالغ ومنه قد جعل الله لكل شيء قدرا إنه كان بعباده خبيرا مصيرا فسبحان الذي لم يزل ربنا رحيما ولا يزال حيا كريما توكلت على العي الذي لا يموت أبدا الحمد لله الذي لم يتخذ ولده ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي للرشد فآمنا به ولن مشرك بربنا حدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة واسيلة سبحان الأبدي الأبد سبحان الواحد الأحد سبحان الله فرد الصمد سبحان الله رافع السماوات بغير يامد سبحان الله باصير الأراضين بلا سند سبحان الله لم يتخذ صاحبة ولا ولدا سبحان الله الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كف ونحد Subhanallah'i l-Melki l-Quddûd, Subhanallah'i l-Melki l-Ma'bûd, Subhanallah'i l-Mek-Sûd, Subhanallah'i l-Melki l-Mev-Jûd, Subhanallah'i dil-Mülki ve l-Melakûd, Subhâne dil-Izzeti ve l-Jabarûd, Subhâne l-Hâyy-Llazî lâ yemûduhu ve lâ yafûd, Abadan dâiman, قâiman mîvâti, Subhû'un Quddûsü Rabbuna ve Rabbul Melâiket ve وإن من شيء إلا يسبح بحمده سبحان الله وبعمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله والعمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق وعدد ما هو خالق وزنة ما خلق وزنة ما هو خالق فَمِنَ الأَمَا خَلَقَ فَمِنَ الأَمَا هُوَ خَالِقٌ فَمِنَ السَّمَاوَاتِهِ وَأَرْضِهِ وَمَا بَيْنَهُمَا ظَاهِرٌ وَبَاطِنٌ وَمِنْ ذَلِكَ مَا أَضْعَافَ ذَلِكَ وَعَدَدَ خَلْقِهِ وَزِنَةَ أَرْشِهِ وَمُنْتَهَى عِلْمِهِ وَسَعَةَ رَحْمَتِهِ وَصَلَوَاتُ عِبَادِهِ وَمِدَادُ كَلِمَاتِهِ وَمَبْلَغُ رِضَاهُ وَحِينَ يرضى وإذا رضيه وعدد ما ذكر به خلقه في جميع ما مضى وعدد ما هم ذاكروا في جميع ما أبقي في كل سنة وشهر من ويوم وليلة وساعة من الساعة وشم نفس من أبد إلى الأبد وهابد الدنيا وأبد الآخرة وأكثر من ذلك لا ينقطع أموله ولا ينفذد آخره وجميع ما قرأت له من كتابه أو أقرأه بأسمائه وأكبره وأسبحه وأحمده وأذكره وعدد مثل ذلك ولا ينقطع أبدا أجره ولا ينحصره سرمدا غيره Subhanak Allahumma wa bihamdik wa la usifena aleyk anta kema athnaita ala nafsik azajruke bi jallati wak taddasat asmauk al adama sha'uka wa la ilaha gayruk ya man وشهدت بروبوبيته مصنوعاته واحد لا من قلة وموجود لا من علة يا من هو بالجود معروف وبالإحسان موصوف معروف بلا غاية وموصوف بلا نهاية يا دائم الخير ويا دائم المعروف يا ذا المعروف الذي لا ينقضي أبدا يا ذا النعم التي لا تحصى عددا أسألك أن تصلي يا وتسلم وتبارك على سيدنا ونبينا محمد الذي ارسلته هدى ورحمتا وعلى كل من اتبعه ورحمتا وعلى كل من تبعه ابنا باخرا وعلى كل من أعانه ظاهرا وباطنا en yecal Ceiye hareketeti ve sekeneti fi hak nefsi ve fi hakkı gayri Saideten ve fazlaeten Allahın mele keslemtü ve bir kemetü aley kete ve keltü veleykeneptü ve bir ke ve أشخلني بك في الدارين على وجه الكشف والشهود دون الحجاب والسعير اللهم إني أسألك اللطف فيما جرت به المقادر وأستغفرك من جميع الدنوب والموازير إنك بكل فضل جدير وعلى كل شيء قدير اللهم إني أسألك يا الله Allahümme inni yeselüke ya Allah, Allahümme inni yeselüke ya Allah. El, vallahi ente, Allah, Allah, Allah, vallahi ente, Allah, la ilahe illa ente, ya hayu, ya gayyum. Allahümme inni yeselüke bi enni, eşhedü enneke ente Allahü, la ilahe illa ente, l-vahidu, l-ahadus, l-ferdus, samadu, lezî lem ve nam yekul lahukufun ahade Allahu min yasal kabiyenek ant Allahu la ila ila ant al Rahman al Rahim Malaikul Ghudus Salam al Mu'min al Muheimin al Aziz al الرزاق الفتاح العليم الغابض الباسد الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العادل اللطيف الخبير العليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت العسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم المدود المجيد الباعث الشهيد الهق المكيل الغوي المتين البلي الحميد المحص المبدي المعيد المحي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد لاحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخير الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التباب المنتقيم العافو الروف مالك الملك ذو الجلال والكرم المقصد الجامع الغني البغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصابر الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم إني أسألك بجوامع أسرار أسمائك ولطار في مظاهر صفاتك وقدم وجود ذاتك أن تنبيرا قلبي بنوري معرفتك بدلا دائما مع دوامي معبتك حبتك وصر مدمقيا مع بقاي عزتك وأن تعاضيني من جميع محتاج إليه في دوامي ذكرك وتمام شكرك وأن تعيدني في جميع سنن طاعتك شهود بوارق تجليات قدسك وأن تشرفني في جميع حسن عبادتك يظهور حقائق نفحات أنسكة يا دليل الحائرين ربي لي حكما وألهقني بالصالحين اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمه أمري واصلح لي دنياي التي فيها معيشة وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي واجعل الحياة زيادة لي في كل خير واجعل الموت راحتا لي من كل شر بحق عرشك العظيم يا رب العالمين اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم وعوذك من الشر كله عاجله واجله ما علمت منه وما لم أعلم أسألك الجنة وما قرب إليها من قولهم وعمل وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل اللهم فاضر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادات إني أعهد إليك بأنني أشهد أن لا إله إلا أنت وعتك لا شريك لك وأشهد أن محمد العبدك ورسولك لا تكني إلى نفسي طرفة عين ولا قلة من ذلك إنك إن تكلني لا نفسي تقربني إلى الشر وتباعدني من الخير وإني لا أفق إلا برحمتك فجعلني عندك عهتا توفيني يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد اللهم إني أسألك من فضلك ورحمتك فإنه لا يملكها إلا أنت تبارك ربنا إنك لطيف بالعباد اللهم انقلني من ذل معصيتك إلى عزي طاعتك بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين اللهم إني أسألك في الألخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفرني وترحمني وإذا أردت بعبادك فتنة تقبلني إليك غير مفتون يا غياث المستغيفين لا إله إلا أنت سوحانك إني كنت من الظالمين وأنت أرحم الراهمين اللهم إني أعترف بين يديك ولا أعلم أحدا على وجه الأرض من المؤمنين أكثر عصيانا ولا مخالفة ولا أسباء حالا ولا قل حيا مني يا هادي المغلين اللهم إنا ذنوبنا قد رجاحت على ذنوب الأولين والآخرين، ولكنها في جنب عفيك لا شيء يا رب كل شيء قدرتك على كل شيء يغفر لي كل شيء ولا تسألني عن شيء يا كافٍ آه يا إنصار يا غافر المذنبين اللهم اغفر لي ما قدمت وما اخرت وما سررت وما علنت وما سرفت وما تعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت واحد يا حد يا فرد يا صمد اللهم إنك تعلم سريرتي وعلانيتي ليتي فأقبل معبرتي وتعلم حاجتي فأعطني سؤالي وتعلم ما في نفسي فأغفر لي. اللهم إني أسألك إيمانا يباشر قلبي ويقنا صادقا حتى أعلم أنه لن يصيبني إلى ما كتبته علي وأرضني لما قسمته لي في الدنيا والآخرة. يا باسع المغفرة يا باسطني يا ديني الرحمة. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني Rahmânî bı rahmetin, toğrribni bı ha iley k zulfa, ve toğraydını يوم السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم اللهم إني سلك الهدى والتقى والعفاف والغنى واليقين والرضى يا من أنزل على عبده المصطفى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في العرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجر بالقول فإنه يعلم السر واخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى فدعوه بها صدق الله ربنا الأعلى وبلغ رسوله الأولى من جميع ما خلقه المولى وأنا أشهد الله تعالى وأنا أشهد الله تعالى وحملت أرشق الأعلى وجميع عباده الذين لهم القربة والزلفا بأن يامنت بالله ومنائكته وكذبه ورسله واليوم الآخر والساعة وما فيها وإن يامنت بالقدر خيره وشره من الله تعالى كما أخبر عنه آياته الكبرى وبيناته البشرى كما أخبر عنه آياته الكبرى وبيناته البشرى وأني توكلت عليه وفوضت أمري إليه في جميع ما جرى به قلمه الأعلى. وأني رضيته بجميع ما كتباه عليا وغسمه لي في التهرين كما رضيه أهل الحق والتقوى. وأني دعوت الله رتبارك وتعالى كما أمرني ليدعوه بجميع اسمائه الحسنى وصفاته العليا. سائر من فضله ورحمته في الآخرة والدنيا حتى يفيض علي من فضله العظيم ورحمته العظمة فما يسر إلى اليسرى فما يسر إلى اليسرى ويُجنب العسرى ووثقتي ورجائي في كل حال ومقام إلى لا غاية القصوى اللهم نسألك بجميع اسمائك الحسنى كلها ما علمت منها وما لم أعلم وبإسمك العظيم الأعظمي وبإسمك الكبير الأكبر يا الله يا رحمن يا رحيم يا ديهن يا لطيف يا سبحان اللهم يسألك صحة في إيمان وإيمانا في حسن خلق ونجاة يتبعها فلاح ورحمة منك وعافية ومغفرة منك ورضوانا وأسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربني إلى حبك وحب رسولك الكريم وحبيبك العظيم وخليلك القديم سيدنا ونبينا محمد النبي الأمي والرسول للرب الذي أرسلته إلى كافة الخلائق أجمعين شاهدا للأولين والآخرين ومشرا للمعطين ومبشرا للمطيعين العابدين ونذيرا للمشركين الغافلين وداعيا إلى الله بإذنه للخلق أجمعين وسنراجا منيرا لاهل الاسلام والدين واماما للمتقين ونورا للموحدين وهدى للمؤمنين وناصرا للمسلمين وقائلا للكفرة الفجرة والمشركين وشافعا للمذنبين ورحمة للعالمين فضلته على جميع الأنبياء والمرسلين سلوات الله وملائكته وأنبيائه ورسله وعملة أرشه وجميع خلقه على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله محمد وعليه السلام ورحمة الله وبركاته وعفوه ورضاه وبعثة ما صار كتابه إلى يوم القيامة. اللهم اجعل أفضل صلواتك بدوامنا بركاتك كانت تحييتك فضلا وعددا وأسنى سلامك دائما مجدرا في جميع يوقات الليالي والأيام كما ينبغي عند طرفة كل عين وتنفسي كل نفس في دار الدنيا ودار السلام على أفطل الخلق وأكمل الخلق وعلى بالصدق وأقرب الحق سيدنا ونبينا محمد Sahibi şari'atı'l-qaimati ve'l-mü'cizatı'l-dâimati ila yömi'l-qiyam Ve ala cemiyi alihi ve etba'ihi ve evladihi ve ezvacihi ve zirriyatihi ve hulafaihi'l-kiram Khususam minhum ala immatina ve Umar ve Osman ve Ali ve بمعاد يسراره ومشارق أمواره وكنوز الحقائقه وهدات الخلائق في أمر الدنيا والاهتمام وعلى جميع الولمائي والمجتهدين في يبقى شريعته ويحيا سنته بالتعظيم والاحترام وعلى جميع من تمعهم بدوام الأمتنا وتمامه باعتصامه ورضوان الله تعالى عليهم مجمعين في كل حال ومقام اللهم صل وسل وبارك على سيدنا ونبينا محمد الذي خلقت له العوالم كلها ومن فيهن جميع من الإنس والجن والملائكة الهضام وزيد عليه سألك كما يحبه ويرضى عنك يوم الجزاء فيما أضيته بيرفع الجلال وأنفع الاحترام وعلى كل من اقتداه في العرض والسماء من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ومصباح الكرام وعلى كل من تبعهم يسان من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات لا يوم القيامة عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون يا ربنا اللهم حبك وحب رسولك حب إليه من نفسي واهليه ومن الماء البارد على نهج الاستقامة والدوام واستعمني بطاعته هي سنته كما يعبه يرضى به في سبل السلام واصمه من كل ما لا يعبه ولا يرضى به في جميع حياته وعنده وفاته بعد ما وعند القيام وحببني إليه وإلى كل من يحبه ويحبك في الأرض والسماء بحقه عندك يا عزيز يا له وجزيه عنا ما هو أهله مستحقه في حال الترجات القيام فأجزه أن ما هو أهله ومستحقه في على الدرجات وأفضل المقام وأعطي الوسيلة والفضيلة والدرجة الرافيعة العالية في دار الكرامة والسلام وبعث مقاما محمودا الذي وأته وعدا حسنا عند الحشر والقيام يا من لا إله إلا أنت الملك القدس سلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام اللهم رب البلد الحرام والشهر الحرام والحل والركم والمقام اقرأ على روح نبينا محمد منا التعية والسلام بعد أنفاس الخلايق اقرأ على روح نبينا محمد من التحية والسلام بعدد أنفاس الخلائق وحروف الكلمات في كل أمر وقيام ونبينا على دينه لا يوم الموعود بالتوفيق والاتصال وحقق في قلوبنا نورا بقيته بالشهود والانتظار وارفع درجاتنا بشفاعته في دار الكرامة والسلام وَشُرْنَا تَحْتَ نِوَائِهِمْ مَعَ الَّذِينَ نِمْتَ عَلَيْهِمْ فِي كُلِّ حَالٍ وَمَقَامٍ وَارْزُقْنَا جِوَارَهُ فِي وَصْدِ الْجِنَانِ بِالتَّوْقِيرِ وَالِاحْتِرَامِ وَاكْرِمْنَا بِلِقَائِكَ يَا ذَا الْفَضْلِ وَالنُّطْفِ وَالْإِنْتِ، بَلْ وأكرنا بلقائك يا ذا الفضل واللطف والإنعام آمين بحرمة سورة الفاتعة والبقرة والأنعام اللهم إنا نسألك بكتابك المبارك وبجميع ما فيه من لطائف الأسرار وشرائف الأسرار أن تنفعنا به وتبارك لنا فيه بعق رسولك المخطار وآله المهاجرين والأنصار اللهم بالحق أنزلته وبالعق نزل على سيد الأبرار وسيد الأخيار فأضم فيه رغبتنا وزد فيه لدتنا بعدد أقدار الأمضار وأوراق الأشجار وأصلح به اجتهادنا وأحسن به اعتمادنا في شارته الأخيار وبشارته الأخبار فذكرنا منهما ما نسينا وعلنا منه ما جهلنا في حقائق لنواره وتقائق الأسرار واجعله لنا إيماما ونورا وهدى ورحمة في دار الدنيا ودار القرار وارزقنا تلاوته في آناء الليل وأطراف النهار على النهب الذي يرضيك عنا يهب لما لنا حقيقة السسيق والإقرار يَا نَعْتَكَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا لَكَ الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ لَا يَنفَعُكَ طَاعَةُ الْأَخْيَارِ وَلَا يَغُرُّكَ مَعْصِيَةُ الْأَشْجَارِ وَلَا يَزِيدُ فِي مُلْكِكَ تَقْوَى الْأَبْرَارِ وَلَا يَنْقُصُ مِمَّا عِنْدَكَ جُزْءٌ مِنَ الْأَنْصَارِ يَنْفَعِ يا مفيض لكل من فيضه المدرار أنت الغني المغط الذي لا يفتقر أبداً من قضاء الأوطار والأطفار يا فيض لكل من فيضه المدرار أنت الغني المغط الذي لا يفتقر ابدا من قضائل الأوطار والأطفار ونحن الفقراء والمتاجون إليه في جميع الحركة والاستقرار. اللهم ربنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار لله ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه لله في السماوات وما في الأرض وإن تبدو ما في أنفسكم ما تخفو يحاسبكم إلا فيغفر من يشاء ويعذب من يشاء والله ولا كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل من ربه والمؤمنون كلنا من بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين دي من رسله وقالوا سمينا وعطانا وفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا مسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تآخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تعمل علينا عسرا كما عملته على الذين من قبلنا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ لَقَدْ سمي, سَمِيَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ لَقَدْ سَمِيَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ سَنَكْتُمُ مَا قَالُوهُ قَتَلَهُمُ اللَّهُ الْأَنبِيَاءَ والله ولا كل شيء قدير إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار الآيات للألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت أذى باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخسيته وما للظالمين من أنصار ربنا اننا سنؤمن عليك يا منادينا له ليمان اننا امننا ربنا يكون فهمنا فوبلنا بماك فيرنا سنتنا وتوفنا مع الابراء ربنا واتنا ما وعدتنا على رسولك ونا تخزينا يوم القيامه انك لا تخلف الميعاد ربنا ظلنا فسنوي لم توقف لنا وترحنا لنكوننا من الخاسرين ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق ما أنت خير الفاتحين اللهم عل في أضامتك دون الأطفائي وعلمت أضامتك على الأضماي وعلمت ما تحت أرضك كعلمك ما فوق عرشك وكانت وساويس الصدور العلانية عندك وعلانية القونك السر في علمك وانقاد كل شيء يعظمتك وخضع كل ذي سلطان سلطانك وصار أمر الدنيا والآخرة كله بيدك فاجعل من كل هم وغم أنا فيه فرجم ومخرجم اللهم إني عفوك عن زنبي وتجاوزك عن خطيتي وسترك عن قبيح عملي أضم عني أس أن أسألك ما لا أستحقه بما قصرت فيه أدعوك منا وسلك استعنسا وإنك لا محسن إليّ وإني لم سئني إلى نفسي فيما بيني وبينك تبتدى إلي وأبعض إليك ولكن ثقته بك عملتني على الجرعة عليك فجد بفضلك ما يسانك علي إنك أنت التواب الرحيم الله ما جعل في قلبي نورا وفي سمي نورا وفي بصري نورا وفي شمالي نورا وفي أقصي نورا وتحتي نورا وجعلني نورا يا نور السماوات والأرض وما بينهما ورب العرش العظيم اللهم إني أعوذ بنور وجهك الكريم وإسمك العلي العظيم وكلماتك التامة من شر السامة والهامة ومن شر ما خلق يا ربنا ومن شر ما أنت آخر من عصيتها ومن شر الدنيا وما فيها إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم سلام قولا من رب الرحيم اللهم إني أسألك بحق كل وحيم أوحيته ولا رسولك الكريم وأسألك بحق كل سر <سرين> وضعته في بسم الله الرحمن الرحيم وأسألك بحق كل سورة وآية وكلمة وحرف أنزلته في القرآن العظيم أن ترزقني القرآن والعلم وتخليطه بلحم ودم وسمع وبصري وتستعمي به جسدي في ليلي ونهار ونامي وغراري على صراط مستقيم فظلم من الله من يمتهم والله عليم حكيم الله يجيب دعوة الداعي ذا دعاك حاشاك أن تنهر السائل من بابك وأنت الملك الكريم اللهم مالك الملكي تؤدي الملك من تشاء وتنزيع الملك إن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الغير إنك على كل شيء قدير تغلج الليل في النهار وتغلج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترج من تشاء بغير حساب يا رحمان الدنيا والاخره ورحيمهما تعطي من تشاء منهما وتمنع من تشاء ارحمني رحمه تونيني بها ان رحمتي من سواك بحق من الكتاب اللهم لا مانع لما قضيت ولا مقضي لما منعته ولا رااد لما قضيتها ولا ينفع فلجد والصواب اللهم ثبت قلبي على دينك في طريق الأبرار والأصابي وأيد ظاهري وباطني في تحصيل مراضيك بالسنة والأداب اللهم إني ضعيف فقوني وإني ذليل فأعزني إني فقير فرزقني من الخير أكثر مما أطلبه في الدين Dünya ve Akılla, ya daimen fazliyetli, veya bascıl iki eliyle âtiyetli, veya sahibi alimahî bilgeliyetli. Bismillah, bismillah, bismillah. Bismillah. Bismillah. Bismillah. Bismillah. Bismillah. Bismillah. Bismillah. Bismillah. Bismillah. Bismillah. والا جميع من تبعهم مثالا ليوم الحشر بدار التحيه دَارِ لنا ولهم يا ذا العلى يلطافك الخفيه ربنا لا تجعل قلوبنا بعد اذ اديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب يا وهاب يا وهاب يا يا يا يا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 نا عن بابك ولا تضرنا عن جنابك فقلبنا ما هو لائق بكرمك يا جواد يا كريم يا ذا العرش العظيم اللهم أخذ بأزمة قلوبنا إليك واجعلنا ممن توكل في جميع الأمور عليك وعمنا بالرحمة التي لديك وفي يديك واجعلنا هادين مهدينا غير الطالين ولا مضللين يا رحم الراحمين اللهم أنت الملك الحق الذي لا إله إلا أنت يا محسن يا مجمل يا منعم يا متفضل وأنت الذي سجد لك زواد الليل ونور النهار وضوء القمر وشعاع الشمس ودوي نحلي وجر الماء وحفيق الشجر وكل ما فيهن نام بابة والملائكة والجن والبشر يا الله يا الله لا شريك لك يا ربي يا ربي اسلك بي معاقي دي العظيم من ارشي وبنته الرحمه من كتابك وباسمك الاعظم كلماتك التامة التي لا جاز منبر ولا, ولا فاجر أن تصل يا ما تسلم على رسولك الأعلامي وحبيبك الأكرم وخليلك العظمي سيدنا ونبينا محمد وعلى أمته كمن صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى ملته وأنت في رأي ذنبي بعمرة شفاعته ve an teşrhalin caddri bhalamet mahbte ve an tuhia kalbi binur mafathi ve an tuvira fuadi bziayi hmeti ve an tezgani almanna fi anliy yai sünneti ve an tejalini n sula واشتياقه إليك أن تجعله شافعاً مشفعا لي ولوالدي ولجميع من آمن بك يا رب العالمين اللهم أعظم محمد مسؤوله وبلهوه مأموله واجعله أول شافع وأول مشفعين في كل وقت وحين اللهم عظم مرهانه يا غني يا عميد يا العرش المجيد يا مبذيه يا معيد يا فعال لما يريد أسألك بنور وجهك الذي ملار كان عرشك وبقدرتك التي قدرت بها على جميع خلقك وبرحمتك التي وسعت كل شيء أن تحبني إلى نبينا محمد وعلى جميع آله الطاهرة وأن تغضيني تمام العفي ودوام العافيتي ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة كما أديتني للإسلام ألا تنزعه مني في السر والعلانيتي حتى يتوفى لي وأنا مسلم على نهجي الاستقامة أن تجيرني بعفك من حزي الدنيا وعذاب الآخرة واسلو كبي حق نبينا محمد وعاله الطيبين الطاهرين وامي حق كل نبيين وملين وملك في السماوات من الاراضين سلامات الله وسلامه عليه وعلى اله اجمعين واسلو كبي كلمات ادم الصفيك بدعوات نجيك وبصحوف ابراهيم خليلك وبزبوري داود خليفةك وبإنجيلي سا كلمتك وروحك وبقرآن محمد رسولك وحبيبك وسلك بكل اسمه ولك سميته نفسك أوأنزلته في كتابك أوعلمته وعدم من خلقك أواستثرته في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن أبيع قلبي ونور بصري وشفاء صدري وجلاء حزني وذهاب همي في كل أمد وقيام وأن تعينني به على دوام ذكرك وتمام شكرك في كل حال ومقام وأن تحصينني من جميع ما خاف واعثروا في دار الدنيا ودار السلام يا حي يا قيوم يا بديا السماوات والعظام يا ذا الجلال والإكرام اللهم افتح لي ولوالديا ولجميع من آمن بك أبواب فضلك ورحمتك ولا تدع لي ولهم أجمعين ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرّجته، ولا ذمّا إلا قايته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عدوا إلا كفيته، ولا عادسا إلا عجبته، ولا غالبا إلا أصمته، ولا فاسقا إلا أصلحته، ولا مسيا إلا عثته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا عبا إلا سترته. ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولي فيها صلاع ولهم فيها فلاح إلا قضيتها بقدرتك الصادعة ورحمتك الواسعة يا رحم الراهمين اللهم إني أسألك باسمك الواحد الأحد الفرد الصمد العزيز الذي ملأ الأركان كلها الطاهر المطهيرة المبارك المقدس الحي القيوم الحق المبين وأسألك باسمك المحسون المكنون المغني الموضي الذي دعاك به أوليائك وأنبيائك فاستجب لهم في أمر وأسألك باسمك الأعلى الأعز الأجل الأكرم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعضيت في كل وقت وحين أن تعضيني من الخير كله ما سألك من نبيك الذي أرسلته رحمة للعالمين وأن تجعلني ممن يستجاب دعوته في جميع المهمات لأحياء الدين اللهم رب زدني علما وسيني علما ووسعني رزقا ووقر لي صدقا واجعلني بهمك مشغولا وبذكرك مقبولاً ومن خلقك آيسا وبخلقك أنسا وإلى لقائك مشتاقا وإلى جنابك متوجها وبكتابك ناجيا وفقوائك راطيا وعلى بلائك صابرا ولينعم بك شاكرا فجعلني في عيني صغيرا وفي ذهني كبيرا وفي قلوب عبادك حبيبا دائما وفي في عيونهم عزيزا قايم يا ممدسيا كل شيء رحمه وعلما واظني جميعا ما سالتك كرما وحلما بحقي ان اتعنا لك وينصرك الله نصرا عزيزا اللهم فقهني في الدين وجنبني إلى المسلمين وجعل لي لسان صدق في العالمين يا إله الأولين والآخرين إنك قلت في شان الموحدين نصر من الله وفتح غريب وفش المؤمنين اللهم أنصر من نصر الدين وخل من خذل المسلمين فاكتب السلامة والسعادة والعفة والعافية والفضل والرحمة علينا وعلى جميع من آمن يا رب العالمين اللهم أيدي الإسلام والمسلمين منصر كلمة العق والدين لنور اليقين وفتح المبين ومنسوط الخير والنعمة والرضوان والمغفرة والرزق والبركة علينا في كل وقت وساعة في الدنيا والآخرة يا مجيب السائلين وعلى والدينا وعلى أستاذنا ومشايخنا وعلى سلطاننا وعلى إمة المسلمين وعلى جميع علماء المشتهدين ومقلديهم في بقاء الإسلام وحيا ومقلدين في بقاء الإسلام وإحياء الدين وعلى جميع إخواننا الذين سبقونا بالإيمان من الأولين والآخرين وعلى جميع عبادك الصالحين والمقربين من أهل السماوات والأرضين وعلى جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم لمبات يوم الدين وعلى جميع الحجاج والغزات والمسافرين والمرابطين في برك ومبارك من امة محمد الأجمعي اللهم اصلح امة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ارحم امة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر امة محمد صلى الله عليه وسلم ولجميع من آمن بك يا رحم الراحمين واجعلني نافعا لهم عامة في جنة حركاتي وسكاناتي وأعظف علي قلوبهم تامة لبقالي محبتي ورأفتي لطفك ومجودك وكرمك يا رب العالمين لا إله إلا أنت سوحانك إني كنت من الظالمين وأنت رحم الراهمين Allahümme cid daveti, vakti hajati, ve thabbit huccati, ve arfa derajati bihaq taaha ve yasin. Ya Rabbe Jabra'il ve Mika'il ve İsrafil ve Muhammedin, Seyyidil Enbiyai ve Mursaleen. Allahümme salli ve sellim ve ve zid aleyhi ve aleyhim Ve men يا ده دماء في كتابك ال وبين اللهم امين اللهم ربنا تقبل منا قراتنا وهب سعادتنا فبهرمهه سوره الفاتحه والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى محمد بعدد خلقك اجمعين اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Elhamdülillahi Rabbil Alemin Errahmanirrahim Malik yehumiddin İyâka na'budu iyâka Nasta'in İhtine sıratı al-hüsaqim Sıratı al-lazîn Anamta alayhim Anamta alayhim Anamta alayhim Anamta alayhim Amin Allahumma amin Salavatun liruhi Resulillah Allahumma salli ala Muhammedin ve ala Al-Muhammedin ve sellim صلوات لأرواح القلفاء الأرباح الله صل على محمد وعلى آل محمد وسلم صلوات لأرواح جميع الأنبياء اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم اللهم افتح بالخير وقت بالخير وجعل أواقب أمورنا بالخير سبحان ربنا رب العزة ما يصفون السلام على المرسلين فالحمد لله رب العالمين تقبل الله بقبول حسن